وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْأَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ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 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أَوْ يَقُولُونَ هُوَ أَذًى